هلا ايت بي افتح لهنا جيت ويشوفني من طيحه وش جرا عايش لك اللانيب حي ولا ميت ايي واعود وهو درابي اصبح بالقلب وفقدك كل ما مشيت نص فهمي والنصف الاخر مع بي أفتح عيونه لا تبي يفتح عيونها هي جيت ويشوفني من طحته وش قرابي عايش لا كان لا نبحين ولا ميت اجي هواعود وهو ما داربي اصبح بقلبي وفقدك كل ما مشيت نصفه معي والنصف الاخر معابي نصفه معي والنصف الاخر معابي واطلع من ولا على ولا قبل على القلب الا وانا دموعي تغرق ثيابي يا بيت عقب العوده وش انت سويت غيابك ما هو بيشبه غيابي انا على سنين ما واكني ابطئ وبلا غمايام بان شقابي <تصفيق> وبلا غمايام بان شقابي <تصفيق> اجمل الزهور وواضحك يا بالفيت <تصفيق> وانا طوى نايل الموت من حرمابي مالي اقول اني ضحايك توت قهوت مالي اقول اني فرحت بشبابي اناتقهوى دم وعواض حكتنايت ما ينرا وش عيشتي من شاربي اجحد واواجه فيه من حر مخفيت من شافني ابن الناس شاف البلا بي كان شوف بي بان العينا يهتوابيت تدعيني القبري وتطوي حسابي تكسر عزومي ولا رحت صليت ارفع يدي لله يا جبر مصابي ارفع يدي لله يا جبر مصابي تكسر عزومي ولا رحت صليت ارفع يدي لله يا جبر مصابي عاش سن اهلاني بحاين ولا ميت ابكي على حاله وهو ما درابي اصبح بقلبي وفقداه كل ما مشيت نصفه معي والنصف الاخر مع ابي